بسم الله الرحمن الرحيم أ ه ل ا بيكم و ب س م ة أ م ل ج د ي د ة ب س م ة أ م ل ا ل ن ه ا ر د ة ق ص ة من جزر القمر إ ي ه جزر القمر دي جزر القمر ديا بلد في أ ف ر ي ق ي ا أ ه ل ه ا أ ف ا ر ق ه مسلمين غ ا ل ب ي ة السكان من المسلمين وناس منهم كتير بيجوا يدرسوا هنا في ا ل أ ز ه ر يعني هتلاقي طلبه في ا ل أ ز ه ر من جزر القمر معروفين ق و ي واحد منهم كان صديقي ح ك ا ي ة ا ل ح ك ا ي ة دي و ه ي ح ك ا ي ة ح ق ي ق ي ة و أ ن ا د م ع ت و ه و بيحكيهالي من كتر ما ت أ ث ر ت بيها وهي ا ل ق ص ة حصلت سنه الف تسعميه تسعه وتمانين حصل زلزال الزلزال د و ن كان زلزال شديد ويمكن جزر القمر فيها أ ر ض وديان وفيها جبال فالزلزال والجبل لما تهز مات عدد كبير من الناس في د ق ا ئ ق ق ل ي ل ة وتشلت ا ل م ن ط ق ة تماما وتحولت لخرابات ك ب ي ر ة ف ي م ن ط ق ة على جنب كان بيسكن فيها راجل فلاح مع زوجته الراجل فلاح مع زوجته د ه يعرف صديقي الي ل بيحكيلي ل ح ك ا ة الحكايه ا ل ف م اتخلخل من الزلزال لكنه م وقعش ما ت ض م ر ش اطمن ت على, على مراته وسابها في المنزل وطلع يجري يجري على ا ل م د ر س ة ا ل ا ب ت د ا ئ ي الي ل بيدرس فيها ابنه الي ل حصل فيها ا ل م ن ط ق ة ا ل م ن ك و ب ة الي ل في قلب الزلزال ا ل م د ر س ة الابتدائيه بتاعت ابنه في قلب الزلزال الراجل وصل لمبنى ا ل م د ر س ة لقى ت ح و ل إ ل ى حطام كل المبنى وقع المبنى ك ل واقع وكل الاباء و ا ل أ م ه ا ت واقفين بيابكوا مات ا ل أ و ل ا د وقف ص د م ة ر ه ي ب ة ابني ابنه اسمه إ ب ر ا ه ي م بيقول ان هو افتكر ان ابنه ه و صغير من س ا ع ة ما ت و ل د كان دايما ا ل أ ب يطمنه و يقله و أ ن ا دايما ح ك و ن جنبك وفضلت ا ل ك ل م ة ترن في ودن ا ل أ ب أ ن ا دايما ح ك و ن جنبك أ ن ا دايما ح ك و ن جنبك افتكر ان ابنه دلوقتي تحت الركام مات وهو مش جنبه و ب د أ ت الدموع تملا ع تملع ن ي ه ام لابنه مات وفي لحظات طلع كل ق و ة ا ل إ ر ا د ة ومسح الدموع من عينيه وركز تفكيره جدا وافتكر أ ن ا دايما هكون جنبك هي مكنش ا كلام أ ن ا لما قلت لابني أ ن ا دايما هكون جنبك أ ن ا لازم أ ك و ن أ د ه ا أ ن ا دايما هكون جنبه حتى لو مات هطلعه و ب د أ يركز تفكيره وبص على ك و م ة ا ل أ ن ق ا ض كدا ا ل م ح ط و ط ة و ب د أ يتخيل طب هو كان فين موقع الفصل الدراسي بتاع ابني فافتكر إ ن ابنه كان في الركن الخلفي مثلا من ا ل ن ا ح ي ة اليمين من المبنى أ م طالع جري وعلى ركبه و ب ا د ي ه وجنبه بس جروف و ب د أ يحفر والناس كلها بتبص حاول أ ب ا ء تانيه ان ه ي ت ر ج ع ه ي ق و ل و ه خلاص فات ا ل أ و ا ن ماتوا يقلهم و هتساعدوني ولا ل أ يقوموا سايبين و م ش ي ن يفضل يزيل ا ل أ ح ج ا ر و إ ي د ه تتقطع و ي ب د أ الدم ييجي فيها يقوم جايله رجل من, من... من رجال إ ط ف ا ء الحريق بتوع المطافي يقولوله لو سمحت أ ن ت بتعمل إ ي ه يقله و هتساعدني ولا لا يسيبه ويمشي ويفضل في محاولته يقوم جايله رجل من رجال ا ل ش ر ط ة ب ي ف ت ك ر و ن هوا ه ا ج ن ن يقولوله أ ن ت بتعمل إ ي ه مفيش فايده الي ل أ ن ت ب ت ع م ل ه يقولهم هتساعدوني ولا تسيبوني وفضل يحفر ويزيح ويزيح ويزيح سبعه وتلاتين س ا ع ة ا ل ق ص ة ح ق ي ق ي ة يا ج م ا ع ة سبعه وتلاتين س ا ع ة ل غ ا ي ة م زاح حجر كبير فبنتله ف ج و ة ك ب ي ر ة ام نادي يا إ ب ر ا ه ي م يا إ ب ر ا ه ي م فسمع صوت بيقله و أ ن ا هنا يا بابا أ ن ا قلت لصحابي الي ل معايا في الفصل لان لما حصل الزلزال اتعمل م س ل س من ا ل ح ج ا ر ة تحتيه ف ج و ة فالولاد مماتوش ما ا كل الفصل كان عايش ت ن فضلهم ساعات ويموتوا قالوا يا ابراهيم قالوا انا هنا يا بابا ماتخافش انا قلت لاصحابي بابا ح ي ي ج ي لان بابا وعدني وقالي ل انا دايما هكون جنبك مات اربعتاشر من تلاميذ الفصل وخرج اتنين وعشرين منهم إ ب ر ا ه ي م لو كان ت أ خ ر عليهم مكانوش ا طلعوا طلع ا ل أ ب واتناقل للمستشفى ل أ ن كل ا د ي جروح الولد كبر وبيقولي هو الولد فضل يقول دايما أ ب و ي جنبي أ ن ا بهدي ا ل ق ص ة دي ل ل أ ب ا ء ادي دايما الثقه لولادك خليك جنب أ و ل ا د ك حتى في أ ح ل ك اللحظات مهما بعدوا أ و كانوا وحشين مهما مصايب الدنيا مرت بيهم ارسم ب س م ة أ م ل على أ ولادك وطمنهم دايما أ ن ا دايما جنبك وساعتها ربنا ح ي س ا ع د ك و ح ا ت ك و ن دايما جنبهم ب س م ة أ م ل والسلام عليكم ورحمه الله